book 2 5 5 5 దేశాలు మరియు భాషలు ఆల్ బల్దన్ వల్ లఘాత్ ఆల్ బల్దన్ వల్ లఘాత్ జాన్ లండన్ నుంచి వచ్చాడు జాన్ మన్ లండన్ جان من لندن لندن கிரேட் బ్రిటన్ లో ఉంది تقع لندن في بريطانيا العظمى تقع لندن في بريطانيا العظمى اتنو ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతాడు هو يتكلم الانجليزيه هو يتكلم الانجليزيه ماریا మాడ్రిడ్ నుండి వస్తుంది మరియా మన్ మాడ్రిడ్ మరియా మన్ మాడ్రిడ్ మాడ్రిడ్ స్పెయిన్ లో ఉంది తకౌ మాడ్రిడ్ ఫి స్పానియా తకౌ మాడ్రిడ్ ఫి స్పానియా ఆమె స్పానిష్ మాట్లాడుతుంది హియ తతకల్లామ్ అస్పానియా هي تتكلم الاسبانية بيتر مريو ماردها برلين وندي وچارو بيتر و مارتا من برلين بيتر و مارتا من برلين برلين جرماني لو وندي تقع برلين في ألمانيا تقع برلين في ألمانيا ميري الدرو جرمن ماتلاداغالا را هل انتما تتكلمان الالمانيه هل انتم تتكلمان الالمانيه لندن پٹنم اک دیش راجادانی لندن عاصمه لندن عاصمه مدريد مریو برلين پٹنال کودا دیش راجادانلے مدريد و برلين عاصمتان ايضاً مدريد وبرلين عاصمتان ايضاً ديز الراجدان لينة باتنالو بيدويغا ماريو سندريغا ونطاي العواصم كبيرة وصاخبة العواصم كبيرة وصاخبة فرانس يوروب لو وندي تقع فرنسا في اوروبا تقع فرنسا في اوروبا. ايجيبت افريكا لو عندي. تقع مصر في افريقيا. تقع مصر في افريقيا. جابان اشيا لو عندي. تقع اليابان في اسيا. تقع اليابان في اسيا. كندا متناميريكالو اوندي تقع كندا في امريكا الشماليه تقع كندا في امريكا الشماليه بناما مديا امريكا لو اوندي تقع بناما في امريكا الوسطى تقع بناما في امريكا الوسطى برازيل دخشنا امريكا لو اوندي تقع البرازيل في امريكا الجنوبيه تقع البرازيل في امريكا الجنوبيه visit www.book2.de for the book and the texts